شفكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 قْفَأَن تُسْحَرون ببلَْأَتَنَ غُم بِالحَقّ وَإِغُمْ لََذِبُون مَتَّخَذَ اللههُ مِن وَلَدِ وَمَا كََ مَهُ مِن إى إذَا لذَهَذَكُُّ إلَهِن بِمَا خَلَقَ وَلا على بَعضُهُم عَ بَعْض سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿6﴾ رَبِّ إِنَّ مَا يُوعَدُونَ مَا هُوَ حَقٌّ ﴿7﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ وَإِنَّ عَلَاهُ أَن يُرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعْلٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْآنَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ Allahu Akbar.